ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا دخلنا رفقاً خزيتاً ومالاً ضالماً من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا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 فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عاملا منكم أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعث فاللذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم و. وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من الله اعده حسن الثواب